وَمَا قَذَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ مَا هُوَ عَلَى فَشَرٍّ مِنْ شَيْءٍ قُلْ مَن أَنزَلَ الْكِتَابَ الذي جاء لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تَبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا وَعِلْمُ انْتُم مَّا لَمْ الله ثم ذر في خوطهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى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 إِلَيْهِ شَيْءَ أَمْ أو قَالُوا أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيَّ شَيْءٌ وَمَنْ قَال سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَنْ تَرَى لَن فِي غَمَرَاتِ مَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِقُونَ أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابًا هُونًا بِمَا كنت على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وترف ثُمَّ خَوَّلَ النَّاسَ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ سُفَعَاءَكُمْ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ سُفَعَاءَكُمْ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ وَمْ فِيكُمْ شُرَكَاءَ لَقَدْ تَقَطَّعَ